اسم السعوديه بكل الميادين يهدي السعوديين فخرهم هابه اسم السعوديه بكل الميادين يهدي السعوديين فخرهم هابه يكفيك عزت نفس بعزه الدين ومجاد كم جاد النبي والصحابة ومجاد كم النبي والصحابة.